الذي خنقك فسواك فعدلك هي أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون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 سَيِّلَ إِذَا يغشى وَالنهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى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 إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله أكبر la down one man mother one بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفترى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منير ولقد آتينا داود من لفضله يجبان أو في معه والطير ألقنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولصلي ما للريح غدوها شهر ورواحها شهر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 إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر بينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب أن لو كانوا يعلمون الغيب ما نبثوا في العذاب المهيب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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل, وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفرون نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يدي ولو ترائذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفون الذين استكبروا لولا أنتم لقُلنا مُؤمنين. الذين استكبرون الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى ان صددناكم عن بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين فَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِالْمَكْرِ اللَّيْنِ وَالنَّهَارِ بَلِ الْمَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَمْدَادًا وَأَسِرُّوا نَدَامَتَكُمْ لَمَّا رَأَوْا عَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ